يا لي يا الحباب ودللني دلعابه يا لي يا, يا, يا عبار. عبار. الناس يسلم راسك وعينيك يا جلاله والغالي ما اغتابه يا حلوين يا المطاوبه ودللي بجلابه يا <تصفيق> ndaba na mkhala يا حيي الحباب ورجلي دلابه يا حيي يا الحباب ورجلي دلابه كل من يوريك دابه كل من يوريك ولد اسمي سلمان سلمان بالمدرسه كل فنان انا ولد اسمي سلمان في المدرسة كل فنان واحد ندرس ال بحب ندرس القرآن ما بحب دروس الحساب يا حلوين دروس من يا حلوين يا مطابة ودللي بذلابة يا حلوين يا الحبابة ودللي دلابة يا حلوين مدعتك شو هي تسمعيني حبيبي يا كل الدنيا يا ولي ثمير ديه اخر طاوله يا يا وانت اللي يا, يا وانت اللي كل من يوبك المانيه وركتابه عمك المانيه وركتابه يوبك المانيه وركتابه كلمه المانيه وركتابه